وإن كنتم على سفين و لن تجدوا كان فيها فارغا من قبضه وإن ألا تكتموا الشهادة ومن ينتم فإن إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فإذا لمقبوضة فإن أمن بعضكم ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما وَاللَّهُ عَلَى كُرِيِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ دمر رسله وقالوا سمعنا واطعنا وفراناك ربنا ما المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما All right.